والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ظلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يضئ لكم ولا تذروا آثمة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 يساد دوم يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويوجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر آل الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم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 والذين اجتنبوا الطاؤت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّات لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار يكونوا الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أن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 فَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوب من ذكر الله أولائك في ضلال مبين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 الذي جَاءَ بِالصِّدْقِ وصدق بِهِ أُولَٰئِكَ هم الْمُتَّقُونَ لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبِّهِمْ لَهُم جزاء يَشَاءُونَ رَبِّهِمْ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 ومن يَهْدِ الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل مَا ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضره إن ارادني الله بضر هل أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا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 وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 وَمَا لَهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى مِنْ تحافين من حول الأرض